سَوَبَشِّرِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ 110. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ 112. ما من شفيع إلا من بعد إذنه 113. الله ربكم فاعبدوه 114. أفلا تذكرون 115. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا 116. إنه يبدأ الخلقة ما يعيدوه ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون 111. جَعَلَ الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا 112. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 113. ما خلق الله ذلك إلا بالحق 114. 119. في اختلاف الليل والنهار خَلَقَ خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون 110. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون 112. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون 113. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم, يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم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 فَنَجَُ الذيَّينَ لَا يَرجونَ لِقَ أَنا فِي قُويانِهِمْ يَعْمَهُ وَإِذاَا مَسَّلإِ سَ نَبُّودَ عَ لِجَ بِهِ أَو قاعدا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضَرٍّ مَّسَّ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا وَلَمَّا وَجَأْتَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بينات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 إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البد والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظن انهم احيط بهم وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن ان جئتنا من هذه لنكونا من الشاكرين فلما ان جاءهم اذاهم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها 112. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون 113. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء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 112. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 113. ولا يرهقوا جوههم قتر ولا ذلة 114. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 115. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها مَا لَهُم لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما 125. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 126. ويوم نحسرهم جميعا ثم نقول للذين مَا كَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّنَّا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنْتُمْ عَن عِبَادَتِكُمْ 119. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت 110. وردوا إلى الله مولاه الحق 111. وضل عنهم ما كانوا يفترون 112. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع 111. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون 112. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ 129. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق 120. قل الله يهدي للحق 121. أفمن يهدي إلى الحق أَم أن يتبع 122. أم أمن لا يهدي إلا أن يتبع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 119. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 110. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به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 ويوم يحسرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مبتدين وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم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 مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَتُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَأَلَمْ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ وَلَّوْا مُدُؤُوا عَذَابَ الْخُلْدِ 124. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 125. ويستنبئونك أحقه 126. قل إي وربي إنه لحق 127. وما أنتم بمعجزين 128. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به 120. وأسر لم ما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يغلمون الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون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 129. قال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 120. ألا إن الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 121. الذين آمنوا وكانوا يتقون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 119. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 110. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون 111. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم إن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 119. فما بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 110. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين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 وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ الله لا يُصْلِحُ مَعْمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ على خَوْفٍ عَلَى خَوْفٍ فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال فِي الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم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 وَاجْعَل لِّي بَيْتًا فِي قُبُلَةٍ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِضُرٍّ عَن سَبِيلِكَ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 سَوَّى إِلَى الْبَحْرِ فَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ قَالَ آمَنْتَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ 124. فالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 125. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 126. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون 127. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدقون 117. ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم 118. إن ربك يقوي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 119. فإن كنت في شك مما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 وَأَنْ أأَقِم وَجههَكَ لِّين حَنِيفَ وَلَا تكََُّ مِن الْ المُشِكم وَلَا تَدْر مِدُون اللَّهِ مَا لَا يَ فَركَ وَلَا يَضُوك فَإِر فَعلتَ فَإِكَ إِذًا مِنَ الوَّالِمين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 ہنگ 129. وهو خير الحاكمين